بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أ د ر ي ك ما الطارق النجم الثاقب إ ن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر ا ل إ ن س ا ن مما خلق خلق م م ا إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إ ن ه على رجعه لقادر يوم تبلى ا ل س ر ا ئ ファンは何を لقول فصل وما هو بالهزل انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين م ن ه ل ه م رويدا